أولئك على هدى من وردهم وأولئك هم المصلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ وَيَرَىٰ وَاللَّهُ اسْتَكْبَرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ مَّعِينٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَلْقَى السَّمَاوَاتِ يَعِيرُ عَمَدًا تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد أتينا لقمان الحكمتان نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنا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 وفي في عامين عنك كلّ ولوالدك إلي المصير.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 تومض صالحة حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض يعتي إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وانظر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تتعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فكور وابطد في مشيك واربض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حميم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 فَإِذَا فِينَا لَنُمَتَّبِعُ مَا اِتَّبَعُوا اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 بما عملوا إن الله عليم بذات الخدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ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 ولو أنما في الأرض من شجرة عطلاً والبحر يمده والبحر يمده من بعده ثبعت وبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بطير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل طبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وإذا اشياهم موج فظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البذر فمنهم مقتصد وما يدحد باياتنا الا كل خدثار كفور يا ربكم وخشوا يوماً وخشوا يوماً لا يجهز والد نعوم ولده ولا مولود هو جاهن عوم والديه شيئاً إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تضرنكم الحياة ياكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِنَّ الله عنده علم التاعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدار وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفسكماذا تكتب غدا وما تدري نفسك بأي أرض تموت إن الله عليم خبير